Ağzı bıllahimin Şeytanı Rjim. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Söyleyin Sufahatımdan insanlar ve Allahım, قل اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً أَشْهَدُ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إلا لِنَعْلَمَ مَن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 إن الله بالناس لرؤف الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام.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 ولئم أتيت الذين أُوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلتك وما أنت بتبعين قبلتهم وما بعضهم بتبعين قبل تبع بعض ولئم تبعت أهواءهم إِمْ بَعْدِ مَا جاءك مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمْ نَظَالِمِ الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُنَّهُ كَمَا يَعْرِفُنَّ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ وِرْهَةٍ هُوَ مُوَلِّهَا فَأَسْتَبْقِ الْخَيْرَاتِ أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت تفول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك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 لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشهم وخشوني فلا تخشهم وخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 Fazıkrıni, azkür küm ve şkırıni, ve la tekfırıni, ya ayyeha ladinamen, istegini bil sabr ve salah. İnna Allaha ma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 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ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 فَمَنْ عَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ İnna ladin yektumun ma azalna min albiynat ve alhuda min bagdi ma biyenna hu limnas fi alkitab ulaik ulaik yelgenhumullahu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 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر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 فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل ذابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله آداب يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حب لله وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَن 118. وأن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب 119. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب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 تبع ما ألفينا عليه آبانا، أو لو كان آبؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Və məsələləri kifarı kəməliləri yəngü bələməyən səngərələrən səngərələrən səngərələrən səngərələrən səngərələrən səngərələrən səngərələrən səngərələrən səngərələrən səngərələrən səngərələrən səngərələrən ئِهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزْقُنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن ما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ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 أولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق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 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمورب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين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 فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم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 Fman beddellahu بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من صِنْدَنَفًا او اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللهَ غَفُورٌ ya ayağınlar! Kütbe aliyetinizi, kutsal kutsal kutsal kutsal kutsal kutsal kutsal kutsal kutsal kutsal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 ثَمَنَ شَهْرًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كان أو على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يريد بِكُمُ الْعُسْرَ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 أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُونِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ أَنَّكُم كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ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 فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِن تَنَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 فَمَنِ عَتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ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 فَإِنْ حَصِرْتُمْ فَمَا مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما من الهدف فَمَنْ لَمْ يَرْدَ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَدِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تَلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ عَاضِرِ الْمَسْرِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُ اللَّهَ وَاعْلَمْ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 وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ اتَّقُوا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ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 وَإِنْ كُلْتُ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ثُمَّ أَفِضُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ مَا سُوَيْسَ وَاسْتَوْفِرُ إِنَّ اللَّهَ وفور رحيم.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 والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه.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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِالْعِبَادِ ya ay yehal zinamen dülufi sülmekaf, fetau ve la tettbeyu xutwati şeytan. İnnehu من بَعْدَ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ من الْوَمَامِ والملائكة وَقُضِيَ الْأَمْرُ Vale Allah te um. Min ayeti b yine. Vmayi bedil nimet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 Wa Allahu yarzuqu men yasha'u bi ghayri hisab Kanannasu ummeten wahidatan fa ba'atha Allahun mubashirin وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتهم بعد ما جاءتهم البينات بغير بينهم. فَهَدَى الله الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مستقيم. أم حسبتم أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا Sizlerle olanlarla benzerler. Sizlerden önceki olanları da gördüm. Onları baştan نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتاما والمساكين وابن السبيل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 12 andes been saved. 13 andane do prenderegeniz甜. 14 anditЛyお願いst. 15 and he knew you orную CAPT, 16 and international paraSof ve çadırın sebii Allah ve kifr onu ve mescid-i Haram ve içraj ahlini onu ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا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 ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا أم منة خير من مشرك وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مِنْ خَيْرٍ مِمْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ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 وَهُوَ أَذًا فَاعْتَزِلُوا فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ توابين ويحب المتطهرين مسائكم حرث لكم فأتوحرثكم أما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا الله لأيمانكم أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ L ye qukum Allah billle o vifi Eeymenkum vekin ye qudıkkum bime kesebet unubükum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 والمطلقات يتربصن في أنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر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 الطلاق مره فانساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما شيئا إلا أي خاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم في ما افتدت به.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 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْبُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ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 لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراضي Min huma ve taşarın, falajına alayhima. Ve in aratım an tastrarıg oğladdık, falajına alaykom. İza وَتَوَلَّى اللَّهُ وَعْلَمَ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَوْنَ أَرَلَهُنَّ فَلَا دُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَ فِي أَنفُسِهِمْ نَبِلْمَعْرُوفٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا ذَنَابَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ امْسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أنفسكم.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 حقا على المحسنين وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرغتم لهن فريضة فنصف ما فرغتم فَنَصْفُ مَا فرضتم إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُ وَالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ مِنْكُم وَأَنْتَ عَفُوٌّ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَ الْفَضْلَ بينكم İnnallaha bima ta'amalun basıyr Hâfidhu ala الصalawati wassalatil muskaw wa qununuu lillahi qanitim Fa'in khif'tum fa rijalan فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا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 وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيمِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم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 قال هل إِن إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا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 قالوا ان لا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يتسعتم من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده في العلم والجسم وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ تابوت فيه سكيلة من ربك وبقية مما تَرَكَ آل موسى وآل هارون وبقية مما ترك آل موسى تحمله الملائكة إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ابْتَلَاكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَن أُتْرِفَ وَرُفِتَ بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَآوَزَهُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا قَوَّتَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ لَا قُوَّةَ كَمِنْ fi aeti kâliletin, vlabet fi aeti kâfiyatın, Allah'ı kullarına affetti. Allah'ın بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وعلمه مما يشاء. Vallaula defa Allah inas bazı themi bazıla fesedeti arv, olarakin Allah ina zulun al alamim. Tilke ve inme keemin el huuselim Sada